azal biat inabilli mana lana mana lana mana lana yaa bidunawan arkam ashri mana الغايه من على من على ولايتكم ذخرا اهلنا الحميه مالوم من رب السماوات مالوم اللي هو ذِكْرَكَ كَبْلَ سَنِي نَهْجَكَ مَنْهَجُ أَبَانِي سِيرَةَ ذِكْرَكَ كَبْلَ سَنِي نَهْجَكَ مَنْهَجُ أَبَانِي بَلَدَ اللَّهِ فِي الْحَالِي يَبْنِ الْهَادِي وَرُوحُ وَيَا وبمولدي السجاد زف بشرى لينا محل الفرح مولود شبل الكرم والجود محلى الفرح مولى شبل الكرم والهود مجدك سامي يروي الظامي منبع صافي يا مجرا مجدك سامي يروي الظامي منبع صافي يا مجرا معلوم اللي هوك حبك من رب سواه معلوم اللي حبك من رب سواه ذكرك بلساني نهجك منهج ابواني سيره ذكرك بلساني نهجك منهج ابواني بدل لالي بالحالي ابن الهاد وروح ويا, ويا, ويا <تصفيق> نطبع على قلبي باني دينا حنا وانطش على الأيام ورد المحنة وانصيح حال الصوت شيعا ونظل الموت وانصيح حال الصوت شيعا ونظل الموت صوت العادي بيني وادي دنيا نتعود بدنيا صوت العادي بيني وادي دنيا نتعود بدنيا مالو ملي هو حبك من رب السما مالو ملي هو قلبك منى حبك سوى ما صغيره ذكرك بلساني نهجك منهج عباني سيره ذكرك بلساني نهجك منهج عباني غرد العلي في الحال يا في الحال ابن الهدو روح ويا درب العشيق ماشين درب السلامة ما دام إنو عهد الإمامة ما نخلف إحنا وعود وإنو يطاه عهود ما نخلف إحنا وعود وإنو يطاه هذا <San> الغالي <San> ke binzani nahjak manhaj abbani sirat bikrak binzani nahjak manhaj abbani baddillah fil haliy ibn alhadu ruhu waya baddillah fil haliy ibn وانت الشفيع يوم لا ناصر لنا فكرك يظل مشهود للدنيا علم وزود فكرك يظل مشهود للدنيا علم صوتك يكبر فوق المندرس يفلسانك ضد عدك صوتك يكبر فوق المندرس يفلسانك ضد عدك معلوم اللي حبك من رب سواهك معلوم اللي هو حبك من حب سواهك زين ادريكك منهج عباني راكب الكب النساني نهجك منهج الرباني مخرجا ومهندسا للصوت كرار الموالي, كرار الموالي اداء الرادود الحسيني رعد الحرقاني كلمات الشاعر الحسيني عامر ابو عبد الله القطبي منتج احمد الزيدي